القيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات يستمر معكم مشروعكم مشروع رياض الجنة الذي تقيمه مبرة طريق الإيمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا المشروع المبارك. الذي نستضيف فيه كل يوم اربعاء بعد المغرب ثلة من المشايخ والدكاتره والعلماء والمتخصصون وفي هذه الليلة نستضيف فضيلة الشيخ الداعية رئيس مجلس إدارة مبرة طريق الإيمان والمشرف العام على مشروع رياض الجنة اليوم شيخنا الفاضل سوف يستمر معكم في سلسلة عن رجال أسود للنضال رجال أمثال خالد وسعد وبلال عن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن, عن رجالٍ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نقف معكم مع فضيلة الشيخ الداعية نبيل العوضي يحدثنا عن موضوع بعنوان من أيام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فليتفضل مشكورا مأجوراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد لا أظن الوقت سيتسع للفاروق عمر عمر يحتاج إلى أسابيع عمر يحتاج الى شهور عمر رضي الله عنه يحتاج الى سنوات بل ستسمع اليوم فقط لمحات ومضات من حياته من حياتي رجل فرت منه الشياطين من حياتي رجل يقول الصحابه ما صلينا عند الكعبه الا لما اسلم عمر فلما اسلم عمر جهر الناس بدينهم فهو صفحه جديده بدخوله بالاسلام تغير مجرى الدعوه الى الله وبوفاته ايضا صفحه جديده فقد انكسر الباب الذي كان يحميه عمر عمر غير لما نتكلم عن عمر بن الخطاب فاعلم ان ما نذكره قليل جدا في حقه كان شديدا قويا قبل البعثة. كان في مكة معروف إذا قيل عمر بن الخطاب الفصيح. كان يقول الشعر. صاحب بلاغة. قويا ما صارعه أحد إلا صرعه. كان يعرف ركوب الخيل والرماية. كان سفيرا لقريش قبل الإسلام يرسل إلى الأمم. هذا عمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديدا قويا كيف يتغير الناس كيف أصبأ فلان وفلانة ما كان يرضى حتى جاءت تلك السنة التي رق فيها قلب عمر وبدأ يلين جاء مهاجره مهاجرة للحبشة يقال لها أم عبد الله قال أين إلى أين تذهبين يا أم عبد الله قالت اني مهاجره قال الى اين قالت الى الحبشه قال ولم قال لاتعبد ربي فقد اذيتمونا اذيتمونا فقال عمر او نحن اذيناكم قالت نعم قال اذهبي اذهبي صحبك الله يا ام عبد الله عمر في النهايه بدا يتغير عمر حتى الاسلوب مع المؤمنين تغير عمر سمع ان النبي يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين اما عمر بن هشام ابي جهل او عمر بن الخطاب اذا اسلم واحد عز الاسلام يروى ان النبي دعا بهذا الدعاء وفي يوم من الايام كان يقسو على بعض الناس جاءه رجل قال يا عمر يا عمر تتكلم على الناس ونسيت نفسك وبيتك قال ماذا تقصد من يجرع على عمر قال وما تقصد قال لقد صبأت أختك فاطمة بنت الخطاب صبأت ويقولون صبا يعني من غير دينه ما يقولون أسلم يقولون صبا قال صبأت أختك قال كذبت قال اذهب إلى بيتك روح شوف فعلم من في الدار أن عمر أقبل عمر يسمع صوته من بعيد عمر هذا يهز الأرض فسمعت فاطمة وزوجها سعيد بن زيد من سعيد بن زيد؟ أحد المبشرين بالجنة سمع فاطمة سمعت وزوجها سعيد اللذان كان يدارسان يد القرآن على يد من؟ شاب صغير من أوائل الذين دخلوا في الإسلام من؟ خباب بن الأرد كان يدرسهما القرآن وكان من ضمن الصحيفه من ضمن السور سورة طه وكان يقرئهما القرآن فلما سمعوا بالخبر اختبأ خباب في ستار فلما دخل عمر وجد فاطمة قال أصحيحون الخبر قالت وما الخبر قال صبأتي قالت نعم آمنت بالله وبرسول الله فلما اراد ان يعني ياخذ الصحيفه فاخذت الصحيفه منه فاطمه فخرج سعيد ابن عم سعيد زوج اخته ابن عمه قال ويحك يا عمر ماذا تصنع فبرك عمر على سعيد يريد قتله فجاءت فاطمه تدفعه فلما دفعته ضرب فاطمه على وجهها وخرت على الارض والدم ينزف شوف الموقف الان في البيت عمر شديد فاذا به ينظر الى الصحيفه سقطت اللوح فاخذ اللوح يريد ان يقرا ماذا فيه فاخذت فاطمه اللوح منه قال ويحكي ماذا تصنعين قالت انك مشرك نجس العائله كلها شجاعه حتى فاطمه اخته قالت انك مشرك والمشرك نجس لا اعطيك حتى تغتسل وفعلا لولا رقه في قلب عمر ما اغتسل ذهب واقتسل ثم رجع ومسك الصحيفه وسعيد موجود وفاطمة موجودة وخباب الآن خرج خلاص بدأ الآن الجو يتغير وإذا بعمر يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طاها يعرف عمر ما معنى طاها حروف عربية يتحدى الله العرب بها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإذا بقلب عمر يبدأ يتصدع الآن يتشقق وإذا بالنور بدأ يضيء وإذا بالهداية تبدأ تمطر على قلب عمر لكن عمر إلى الآن إلى الآن ما قرر بعد ان قرأ وقرأ وقرأ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى حتى وصل إلى هذه الآية قال لخباب تعال مسك خباب وخرج قال أين تذهب يا عمر؟, عمر خباب خايف شاب صغير قال أين محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم مختبئ مع الصحابة في بداية الإسلام الآن في دار الارقم سر قال لا استطيع أن اخبر قال اخبرني يا خباب هدد عمر قال وما تريد قال اخبرني شو سوي خباب فدله على الدار وقبل اربعه ايام اسلم اسد الله حمزه وكان حمزه في الدار معهم فاذا بعمر يطرق الباب فينظر الصحابه من وراء الباب فقالوا يا رسول الله انه عمر إنه عمر خايفين عمر يأتي هذه اللحظة مشكلة مصيبة كارفة إنه عمر فقال حمزة وقد أشهر سيفه قال دعني وعمر طبعا هذا أسد وهذا أسد هذا بطل وهذا بطل قال ركني وعمر يا رسول الله إن أراد خيرا أعطيته وإن أراد شرا كفيت قالوا عليه علي لكن من أشجع من حمزة ومن عمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اترك الباب يا حمزه ابتعد فالصحابه الان خايفين وبعضهم اختبأ وبعضهم يرقب وحمزه واقف وعمر يفتح الباب فلم والنبي يفتح الباب فلما فتح الباب رسول الله واذا بعمر واقف تله النبي تلا جره شوف الان الموقف جره وتله من ثيابه جبذه اليه ثم قال يا عمر يا عمر أما أنا لك أن تؤمن أو لينزلن الله بك قارعة من السماء فنظر عمر وقال جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله جئت أؤمن وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فكبر كل من في الدار الله أكبر أسلم عمر الله أكبر أسلم عمر وليعتز كل بدينه من المؤمنين رجال من أوائلهم عمر عمر لما شرح الله صدره للإسلام افمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله ما أعظم الفرح الذي دخل في قلب النبي بإسلام عمر وفي قلوب الصحابة لما أسلم عمر عنقه من في الدار أول طلب من عمر للرسول شنو الطلب؟ يا رسول الله لنجهر بها خلاص بسم الله توك آمنت يا عمر عمر ما عنده سر حقيا خاف خاف من من نخاف لنجهر بها يا رسول الله قال لم يؤذني بعد وكل شوي جاي حق الرسول يا رسول الله متى نجهر بها فلما ألح عمر على رسول الله قال اجهر بها فذهب عمر وصلى عند الكعبة وبدأ, الصلاة وبدأ الصحابة يصلون ما صلوا قبل عمر عند الكعبة بل لما علم بعض المشركين سال عمر اين ابي جهل أين ابو جهل او عمرو ابن هشام اين هو كان وقت الظهر قالوا في داره ذهب عمر الى دار ابي جهل طرق الباب فتح الباب ابو جهل اهلا بعمر استانس صديق صاحبه اهلا بعمر ما الذي جاء بك في هذه الساعه قال جئت أخبرك أنني آمنت بمحمد قال كذبت قال بل صدقت آمنت برسول الله قال كذبت وأغلق الباب طرق الباب عليه مرة ثانية فتح الباب قال ما الذي جاء بك يا عمر قال جئت أخبرك أبو جهل مقادر يصدق مستحيل معجزة عمر يؤمن كل الناس تؤمن إلا عمر قال ما الذي جاء بك قال جئت أخبرك أنني آمنت بمحمد برسول الله قال كذبت قال بل صدقت يا عدو الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء طلع برة يبي الناس لا تدري قال من ينقل الخبر؟ جيبوا لي واحد وكالة انباء ينشر الخبر في مكة كلها قالوا ما في مثل جميل بن معمر هذا جميل معروف تبي تنشر الخبر تسوي إعلان في مكة قولنا الخبر دقائق ناشر الخبر كله قال يا جميل سمعت بالخبر ويدور الاخبار العاجلة أخبار الساخنة قال سمعت بالخبر يا جميل عمر كلمه قال ما الخبر يا عمر؟ قال أسلمت ما سأل ولا شيء على طول مشى سمع الخبر ما صدق أسرع وقام على مرتفع فنادى أيها الناس الناس يدرون ان في خبر مهم وعمر واقف وراه فلما جاء الناس قال أيها الناس قالوا ما الخبر يا جميل قال صبأ عمر فضرب عمر على ظهره قال كذبت يا عدو الله حتى الألفاظ غيرها من اليوم قل أسلم عمر عد الألفاظك الإعلاف بنغير اليوم بعد ما في شيء اسمه صبأ في أسلم احترم الفاظك قل أسلم عمر خصبا عليه قال أسلم عمر فإذا بالناس الكل ينقل الخبر أسلم عمر أسلم عمر فهاج الناس على عمر يريدون ضربه هو بروحه، أول من قام إليه من؟ عتبة خبيث قام إليه عتبة يضربه تضربني فقام عمر يضربه صارت مصارعه بين عتوه وبين عمر فقام عمر وبركه على الأرض وطرحه على الأرض وبرك على صدره وأخذ يضربه وكاد أن يقتله لولا أن المشركين تجمعوا عليه من كل ناحية وأخذ يضربون عمر وهو لوحده ودفعهم كلهم استطاعوا على عمر ثم لما ارتفع النهار ناداهم قال يا معشر قريش شوف التهديد الحين يا معشر قريش والله لو بلغنا فيها ثلاثمائه لو انطروا بس انطروا شوي خلي الصراحه ضدنا ثلاثمائه بس لو بلغنا فيها ثلاثمائه ما تركناها لكم مكه كلها ما نخليها لكم شوف التهديد من اول يوم نحن مسلمون تذكرون اخر كلامه نحن قوم اعزنا الله بالاسلام نحن عندنا عزه بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله نتعجب صح ولا لا لما نشوف إنسان عزيز لنفسه لكن لدينه ذليل يفترض لدينك تكون عزيز ارفع رأسك عمر كل الناس لما أرادوا الهجرة كل واحد لما أراد الهجرة يختبئ ينحاش من مكة إلى المدينة يهرب إلا عمر عمر لما أراد الهجرة إلى المدينة جاء الى كفار قريش وكانوا جلوسا قال يا فلان كبار الان الكفار يا فلان يا فلان يا فلان قالوا نعم قال من اراد ان تذكله امه اللي يبي امه تفقده اللي يموت يعني من اراد ان تذكله امه فليتبعني خلي الحقني فاني مهاجر كل الصحابه يهاجرون سرا الا عمر تحداهم اللي في خير يلحقني من أراد أن تذكله أمه فليتبعني فاني مهاجر إلى الله ورسوله فسوف ياتي الله بقوم بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين عمر عزيز اعزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم عمر في حياته غرائب من غرائبه بعض الايات انزلت في القران تصديقا لعمر شوف العكس عمر يطلب طلب فينزل الله آيات في القرآن تصديقا له مثل شنو كم مره يطلب من رسول الله يا رسول الله هذا مقام أبيك إبراهيم مقام إبراهيم عند الكعبة قال هذا مقام أبيك إبراهيم لو أمرت الناس أن يتخذوا منهم مصلى يعني بعد ما يطوفون يصلون عنده والنبي لا يأمره بشيء ولا يأمر الناس بشيء ما نزل الوحي. يأتي عمر بعد شم يوم يا رسول الله هذا مقام أبيك إبراهيم لو أمرت الناس أن يتخذوا منه مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لما نزل قول الله في الخمر فيه اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ورفع عمر يديه اللهم أنزل علينا في الخمر جوابا شافيا للحين عمر في شيء عن الخمر لازم ينزل وبعد فترة من الزمن نزل قول الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا رفع عمر يديه اللهم أنزل لنا في الخمر جوابا شافيا فإذا بالآية تنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تدري أن عمر هو الذي كان يطلب ربه أن ينزل آية الحجاب عمر متى ينزل الله آية تستر نساء المسلمين كان مراضع الوضع شلون النساء يخرجن هكذا؟ حتى انزل الله قوله يا, نساء يا ايها النبي قل لبناتك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن عمر كان يطلب هذا الطلب في معركه بدر اول معركه اول معركه في الاسلام صار عند الصحابه اسرى ما يعرفون شئ يسوون فيهم جاء النبي يستشير قال يا ابا بكر اش رايك نفديهم ولا نقتلهم ابو بكر قلبه رحيم قال بل نفديهم يا رسول الله كلنا فضل عليهم علشان يسلمون وأنت يا عمر قال عمر لا هذه أول معركة لازم العرب كلها تعرفنا وتعرف قوتنا بل نقتلهم يا رسول الله والنبي أخذ برأي من أبي بكر فإذا بالآية تنزل تصديقا لمن لعمر ما كان لنبي أن يكون له أسراء حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة عمر يقول جئتهم في اليوم الثاني رأيت النبي وأبا بكر يبكيان يبكيان لهذه الآية التي نزلت تصديقا لمن؟ لعمر لو كان في هذه الأمة نبي بعد رسول الله لكان عمر ويقول صلى الله عليه وسلم إن في امتي ملهمون أي محدثون منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول النبي لأصحابه بين أنا نائم أنا في يوم من الأيام نائم إذ قدم الي قدح من لبن فشربته وأعطيت فضله لعمر بن الخطاب قيل بما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم أي فضل علم رسول الله يأخذه من؟ عمر بن الخطاب حتى سئل النبي يوم من الأيام إذا ما وجدناك يا رسول الله من نذهب؟ قال اذهبوا لأبي بكر قال فإن لم نجده قال اذهبوا لعمر في وفي الحديث الصحيح اقتدوا بالذين من بعدي بالذين من بعدي أبو بكر وعمر رضي الله عنه عمر بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معركة أحد لما قتل من قتل تعرفوا معركة أحد أبو سفيان ما يدري الحين شلي صار قبل إسلامه كان قائدا للكفار يسأل يا بعرف شلي صار أفيكم رسول الله أفيكم محمد ما احد أجابه الثاني منه أفيكم أبو بكر ما احد أجابه الثالث من قال أفيكم عمر ابن الخطاب لم يجبه أحد ما سال أبو سفيان إلا عن هؤلاء الثلاث رسول الله ثم بالشيخين أبي بكر وعمر كان, يع... كان المشركون يعرفون من هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر يوم من الأيام يأتي النبي يخبر الصحابة أنه شاف الجنة الله الرسول يخبر الناس أنه شاف الجنة قال أدخلت الجنة فرأيت فيها قصرا في الجنة قصر تخيل قصر في الجنة فضه وذهب ومسك عليه وعند القصر جارية يقول فسألت لمن هذا القصر فقالت الملائكة إنه لعمر بن الخطاب الله يري رسول الله قصر عمر في الجنة يقول فأردت أن أدخل وأشرب منه أو أتوضأ يقول فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل الله أكبر شوف الآن الرسول يعني يداعب عمر يقول تذكرت غيرتك لأنه في جاري هناك فلم أدخل يعرفون عمر عمر رجل فيه نوع من ال... اكتمل في أخلاق كثيرة منها الغيرة قال فتذكرت غيرتك فلم أدخل فإذا بعمر يبكي قال ما الذي يبكيك يبكيك يا عمر قال أو علي تغار يا رسول الله من أنا أغار عليك يا رسول الله أغار عليك يا رسول الله فإذا بعمر يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم من الايام بعض النساء حول النبي جلوس اكثرنا عليه بالسؤال هذه تسال وهذه تسال نساء قبل ايه الحجاب شوي ويسمعون من يسمعون ان عمر داش فاذا بكل وحده تهرب وتغطي نفسها عمر داخل الحين يعرفون الرسول رحمته ولينا وكل واحد صفه لكن لما عمر دخل الكل هرب فلما دخل عمر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالذي حدث فاذا بعمر يذم النساء امام رسول الله وهن يرد يرددن عليه والرسول يضحك فقال عمر فقال رسول الله ايهن يا ابن الخطاب ايهن يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجاً الا سلك الشيطان فجاً غيره انت حتى شياطين الجن تهرب منك ان عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قبل ما نقول بعض قصص المؤثره ترى عمر عنده فراسه عمر مو شيء ذكاء عادي لا في شيء اسمه فراسه الواحد يشوف بعين الانسان يفهم اشياء واحيانا الله يلهمه الهام احيانا جاء واحد من الرجال يعني فيها طرافة قال عمر ما اسمك قال اسمي جمره جمره نار قال ما اسم ابيك قال شهاب الله جمره بن شهاب قال ممن قال من الحرقه من بني من من بني ضرام الله جمره بن شهاب من الحرقه من ضرام كله نار قال من اي بلد قال من الحره اوف قال من اي مكان في الحره قال من ذات الاضى فقال عمر ادرك اهلك فقد احترقوا حق على بيتك فرجع الرجل واذا بالبيت يحترق الهم الله عمر ان ينقذ هذا الرجل باهله ادرك اهلك فقد احترقوا فلما ذهبوا واذا البيت اشتعل بعد كل نار بنار البيت احترق عمر عنده فراسه بل الله أعطاه كرامات يوم من الأيام يخطب يخطب وأرسل سرية إلى غزوة إلى معركة في زمنه وهو يخطب قطع الخطبة فإذا به يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل قصة عمر أي سارية الجبل وإذا يكمل الخطبة بعد أيام ترجع السرية ويخبرون عن معركتهم كادوا أن يهزموا يقول هزمنا وكدنا أن نقتل فسمعنا منادني ونادينا يا ساري الجبل يقول فرأينا جبلا فاحتمينا به فنصرنا الله من الذي اوصل صوت عمر طبعا هذه كرامة ملعي إنسان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تبي تسمع عمر؟ عمر بن الخطاب هذا الرجل القوي الشجاع إذا سمع القرآن بكى يوم من الأيام يمشي فيسمع شابا يقرأ وإذا بالشاب يصل إلى قول الله إن عذاب ربك لواقع فجلس عمر يبكي ويسمع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع فاسرع عمر الى بيته وجلس يبكي يقولون ظل شهر مريض مريض ما يدري الناس ما به تدرون ما به ايه ايه اسقطته بالفراش عمر اكثر صلاه فجر يصليها بالناس يقرا سوره يوسف احبه كان يحب هذه السورة ويرددها كثيرا في صلاة الفجر وكان إذا وصل إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كان يتوقف ويبكي ويصبع نشيجه في آخر صف آخر صف يسمعون بكاء عمر هذا عمر عمر تولى الخلافة بعد أبي بكر طلبا من أبي بكر وامرا أبو بكر امره حاول أن يتهرب فما أذن له أبو بكر تتولى الخلافة تتولى الخلافة تولى الخلافة وإذا بالصحابة يراقبون عمر بعد خلافته ما يسوي فيهم فإذا به أرحم من قبل خلافته يتبعه طلح بن عبيد الله يوم يشوفه كل يوم وهو خليفة يدخل بيتا في ناحية المدينة أسرع إليه يبي يشوف أي بيت هذا عرف طلحة البيت حداه الله عمر ما قصة البيت اللي يدخله سرا هذا فإذا به لما خرج عمر دخل طلحة وجد في البيت امراه عجوز نفس قصة أبي بكر عمر سار على خطأ أبي بكر وجد امرأة عجوزا في الدار عمياء حسيرة على الأرض قال يا أمه ماذا يصنع الرجل الذي يدخل قالت والله لا أعرفه ما أدري يدخل علينا كل يوم فيحلب شياهنا ويصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويغسل ثيابنا قال أما عرفت من هو قالت والله لا أعرفه بكى طلحة وقال لنفسه يا طلحة عثرات عمر تتبع عثرات عمر تتبع شو تقول يا طلحه هذا عمر عمر الملهم عمر تربيه رسول الله عمر الذي تربى على مشكات النبوه يوم من الايام عمر تاتي يمشي في الطريق يشوف الامراه امراه عجوز فاذا بعمر عنده صاحبه يمشي معه وهو خليفه فنظرت العجوز إلى عمر قالت إيه يا أمير المؤمنين توقف عمر وتوقف من عنده قالت أذكرك يقال لك عمير أنا أذكرك كان ينادونك يا عمير حتى ما يقول لك عمر تلعب مع الصبيان وتصارعهم في سوق في سوق عكاظ أنا أذكرك ثم كبرت حتى قيل لك عمر صرت كبير وصرت عمر ثم كبرت حتى صرت أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإذا بعمر يبكي فقال من عنده يا عمت الله اتق الله اتق الله إنه أمير المؤمنين فقال عمر لا اتركها تتكلم دعها تتكلم ألا تعرف من هي؟ قال لا اعرف قال انها امراه سمع الله كلامها افلا اسمع كلامها قال من هي قال انها خوله قد سمع الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يقول الله سمعها أنا ما سمعها خولة بنت حكيم عمر موحد موحد متبع شوف الصفعتين لازم لازم تكون على التوحيد تحقق الاتباع يوم من الأيام كان يقبل الحجر الأسود يعلم الصحابة يعلم أصحابه توحيد قال اسمعوا إني أعلم أنك حجر حجر الأسود في أفضل منه أفضل حجر على الأرض ومن قبله واستلمه يشهد ليوم القيامة يحط الخطايا حطا من الجنة نزل في بعض الروايات قبله عمر ثم قال أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر مو اليوم اللي شايلين اللي خرزة حاطينها في على إيدهم ولا معلقها ولا حاطله على وساده الولد ولا معلقها ايش حقه قال عشان ما يصفيني شيء شوف الجهل حجر الاسود عمر يقول انا ادري انك ما تنفع على الضر توحيد ولولا اني رايت رسول الله قبلك والله ما قبلتك الله اكبر شوف اتباع احنا فقط نتبع لكن ما في شيء ينفع ويضر الا اذا اذن الله بهذا بس ثم سمع في خلافته ان في شجره اسمها شجره الرضوان تعرفون شجره الرضوان اللي بايع الصحابه عندها اللي الله رضي عن الصحابه كلهم لما بايعوا رسول الله رسول الله عندها في صلح الحديبيه سمع ان بعض الصحابه من من حدثاء العهد بالاسلام اللي توهم اسلموا بداوا يزورون هذه الشجره خاف عمر واذا به يرسل الصحابه فقطعت هذه الشجرة بطعت ازيلت من أصلها يخاف على الناس الناس يبدأون بالتبرك شوي شوي عظمون شوي شوي يمارسون عبادات عند المكان شوي شوي يبتدعون أشياء حتى تعبد من دون الله هذا اللي صاير اليوم قبور تعبد تخيل لو شجرة الرضوان لليوم موجودة ويه كان أكثر من كعبة يمكن اليوم قبور يحج إليها كل سنة أكثر من مليونين إنسان مثل الكعبة قبر لكن عمر يعلم عمر فقيه عمر يعلم أن التوحيد أعظم ما في الدين والشرك أسوأ ما في الذنوب ولهذا قطع من من أصله يوم من الأيام يمشي في الطريق ومرأة عجوز ما تعرف عمر ما تعرف منه هذا شافه تبكي قال ما لك قالت عيالي جياء قالت قال ما عندك ما تشترين به طعاما قالت والله ما عندي درهم هي ما تعرف عمر ثم قالت والله لئن بعثني الله يوم القيامة لأخاصمن عمر بن الخطاب قال ولما ليش علاقة عمر قالت إنه أمير المؤمنين قال وما يدري عمر عنك اشتراه قالت يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عني ما يصير فاذا به يقول لها يا امه الله ما رايك هي ما تعرف الحين ما رايك لو اعطيتك من جيبي خمسا وعشرين دينارا دينار غالي مثل الدرهم قال ما رايك لو اعطيتك خمسة وعشرين دينارا قالت ولما؟ قال اشتري منك ظلامه عمر علشان يوم القيامة ما تشتكي على عمر قالت أتهزأ بي يا رجل 25 دينار مش ويا قالت أتهزأ بي يا رجل قال لا والله ما أهزأ ما رايك وإذا به يفاوضها فيدخل يمر عليهما من علي بن أبي طالب وابن عباس فإذا بهما يسلمان السلام عليك يا أمير المؤمنين ويحي ما صنعت أأنت أمير المؤمنين قال نعم لكنك قبلت بالبيعه قالت لا والله عفوت قال لا أما أنا لا أرجع البيعة وجاء عمر بعلي وابن عباس قال اشهدوا قالوا على ما نشهد قال يوم القيامة أن هذه المرأة باعتني ظلامتها شفت عمر كيف يخاف من ربه جل وعلا يوم من الأيام مع مولاه أسلم يمشياني في الليل فرأى نار من بعيد بالمدينة برد بالصحراء نار قال تعال يا أسلم تعال لنرى بهذه النار ذهب إلى النار فإذا به يرى امرأة عجوز وعندها أطفال وحاط قدر على النار فيه ماء وحجر سلم عمر والمر ما تعرفه قال ما بالك قالت أطفال جياع قال ماذا بالقدر قالت ماء ما عندي وعللهم به أضحك عليهم اخدعهم عشان ينامون قال ما عندك طعام قالت لا اشتكت على عمر أسرى عمر عام الرماد جوع أسرى عمر إلى بيت المال قال للرجل اللي أسلم خادمة قال احمل على ظهري كيس الدقيق هذا قال يا أمير المؤمنين أنا أحمله قال أتحمل عني وزري يوم القيامة شيل آثام يوم القيامة قال لا قال احمله على ظهري إذن فحمله على ظهره ثم ذهب وإذا به يصنع العجين معها ثم لما أرادت أن تطبخ العجين ذهب عمر وأسلم وإذا بعمر يستلقي وينظر الى الاطفال من بعيد قال اسلم يا امير المؤمنين لنرجع الى بيوتنا قال لا قال ولما قال اراهم يشبعون كما رايتهم يجوعون ما ارجع يقول فنظرت الى عمر وعيناه تدمعان فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كن تفضى ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك عمر بن عثمان بن عفان يوم من الأيام حادثه حصلت لعثمان ولعلي علي يقول رأيت عمر في شدة الحر الظهر صيف ظهر حر يقول شفت عمر يركض خلف إبل لاحق ناقة يبي يمسكها فقلت ما تصنع يا عمر قال إبل ناقة بعير من إبل الصدقه شرد قال دعنا نعينك يا أمير المؤمنين أو تنتظر المساء قال لا مسؤولتي ناقه ناقة شي صار يعني راح ترجع لا الله راح يسألني عنها وبروحة والظهر حر مناطر العصر يقول فقلت يا أمير المؤمنين اجلس في الظل على الأقل قال اجلس أنت في الظل يا عثمان ودعني وشأني ودعني وشأني شاف ابنه اسمع عبد الله بن عمر يوم من الايام قاعد يبيع بعيرين في السوق سمينين قال من اين لك هذا يا عبد الله من اين لك هذا تذكرون القانون نسمع فيه نسمع فيه من عشر سنين يمكن ما صار لانه ما راح يصير قال من اين لك هذا يا عبد الله قال اشتريت بعيرين هزيلين ضعاف وتركتهما في الحما مو بس عبد الله كل الناس كذي حما مكان ترعى فيه الإبل قال وتركتهما في الحما حال حال الناس فلما سمينا أردت بيعهما قال إيه يا عبد الله يقول الناس إبل ابن أمير المؤمنين أطعم أمي ابن أمير المؤمنين قال يا عبد الله بيعهما وخذ راس مالك اللي اشتريت فيهما البعيرين الهزيلين وادفع البقيه الى بيت المال مرضي لا احنا غير احنا ما يجوز لنا ناخذ درهم واحد عمر بن الخطاب يوم من الايام تداشر ثوبه عمر ثوبه فيه 14 رقعه جاع في عام الرماده جاع وعنده طعام قال لبطنه قرقري او لا تقرقرين والله لا أشبع حتى يشبع جياع المسلمين كلهم ما يأكل زار شام فإذا به يقدمون لطعام هو الوفد يبي يشوف الولاة الرعية زار الشام وقدموا لطعام فسأل الوالي قال أمن هذا الطعام يأكل فقراءكم شوفوا السؤال شفت اليوم بعض الولائم اللي سحون كبيرة اللي الصحن مثل الجبل مثل التل وكله راح يرمى في القمامه يمكن يذبح لشخص عشرات الذبائح وهو ما ياكل لقمه ولا لقمتين بس عشان يشوف يا لا أي اي اكرام هذا هذا اسراف قال عمر اي فقراء المسلمين من هذا قالوا لا يا امير المؤمنين طبعا لا قال أفيهم جياع قالوا نعم اكيد قال وما لهم فقام واحد من الصحابه قال لهم الجنه يا عمر المؤمنين يعني الله قسم الناس هؤلاء الناس يصبرون لهم الجنه قال اي ان كان قد اختار الله لنا هذا واختار لهم الجنه انه لبون كبير يعني حرام احنا ناكل الاكل وهم يدخلون الجنه فلم ياكل منه شيئا عمر لما مرض قال الطبيب له قال الطبيب اشرب عسلا كل عسلا قال ما عندي اشتري قال الصحابة خذ من بيت المال انت محتاج صدق عليك قال لا والله اذهب يا فلان واجمع الناس في المسجد فجمع الناس في المسجد قال وما اقول قال فاذا اجتمع الفقراء والمساكين فاستأذنهم فان اذنوا لك فاشتري لي بدرهم عسلا اجمع الشعب قل لهم الامير مريض يبي عسل وما عنده فلوس مريض دواء هل تأذنون له ان يشتري عسلا فان اعترض واحد لا تشتري هذا عمر وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل يوم من الايام شاف عند واحد من عياله درهم درهم درهم ولا شيء ترى الدرهم قال من اين لك هذا من وين جبته قال اعطاني اياه معيقيب من معيقيب خازن بيت المال فنادى معيقيب قال يا معيقيب من أين هذا الدرهم من وين جبته قال أي درهم الذي أعطيته ولدي قال يا أمير المؤمنين نظفنا بيت المال ووزعنا الصدقات وذهب الفقراء فوجدت درهما على الأرض ساقطا فما وجدت احدا أحوج من ابنك فأعطيته قال أوجدت علي يا معيقيب أنت فيك شيء علي قال لا والله قال ولما تصنع بي هذا قال وما صنعت قال تريد أن تخاصمني امه محمد يوم القيامة تبي بدرهم الله بيحاسبني يوم القيامة أرجع الدرهم يا فلان درهم يا الله خرج من صلب عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز وما أدراك ما عمر لما فتح بيت المقدس قال البطارق والله لا نسلم المفتاح إلا لعمر بن الخطاب قالوا أعطونا قالوا ما نعطيكم خلاص نستسلم بس المفاتيح لعمر لأن في توراتهم وفي عهدهم القديم والجديد أنه لا يستلمه إلا عبد كما قيل اسمه من ثلاثة حروف هو يعني في صفات وما وجدوا الصفات إلا في عمر قالوا عمر وانتظرون لأن في صفة وهو قادم كيف سيأتي فلما وصل إلى بيت المقدس خرج على دابة مع غلاملة خادم وكان يتناوبان ركوب الدابة من يسويها مع خادمه اليوم فلما وصل الى بيت المقدس كانت نوبة من نوبه الخادم وعمر يجر الدابه فاذا بالصحابه يقولون البطارقه العظماء والنصارى الكبار قالوا لهم وصل امير المؤمنين فاذا بهم ينظرون قالوا من من على الدابه او من يجر الدابه استحى الصحابه قالوا من يجر الدابه ورجل في الطين في الوحل فعلم البطارقه انه هو بهذه الصفة سيأتي ويفتح ايليا بيت المقدس فجاءه أبو عبيدة قال يا عمر لو لبست ثياباً غير هذا لو جئت بمركب غير هذا قال والله لو قالها غيرك يا أبو عبيدة لضربته بالدرة أنا ما تغشمر لو واحد غيرك كان ضربته قال يا, عبي يا أبو عبيدة نحن قوم اعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله عمر بكاء يأتي حذيفة يسأل حذيفة يقول له يا حذيفة أسماني رسول الله في المنافقين أنا اسمي في المنافقين قال لا ولا أزكي أحدا بعدك قال أصاب بالفتنة الفتنة اللي أخبرنا عنها الرسول راح تحوشني قال لا بينك وبينها باب قال يفتح أم يكسر قال بل يكسر علم عمر أنه سيقتل عمر رأى رؤيا في المنام رأى أن ديكا ينقره ثلاثة نقرات ديك ينقره ثلاثة نقرات مثل أذان بعد في وقتها ديك ينقره ثلاثة نقرات فسأل أسماء بنت عميس وكانت أول فقالت له سيقتلك علج أحد الموالي تقتل على رجل ليس بعربي ويطعنك ثلاث طعنات فعلم عمر أن وفاته اقتربت وكان آخر أيامه يدعو آخر شهر ما طلع من المدينة يريد جوار النبي وكان يقول اللهم اللهم ارزقني الشهادة وألحقني برسول الله كان هذا آخر دعائه يدعو الله بالشهادة وصلى الفجر في ذلك اليوم اماما وبكى في صلاته كعادته وكان رجلا قد شفع له عمر اسمه أبو لؤلؤة مجوسي شفع له عمر وأنقذه من عدة مشكلات ومصائب عمر ومع هذا كان يسم خنجره لقتل عمر فلما صلى الصحابة خشوعا وإذا بأبي لؤلؤة يخترق الصفوف ولا أحد يدري حتى وصل إلى عمر وأخذ يطعن عمر وعمر يكبر كل طعنة يقول عمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصحابة لا يدرون فإذا به يريد الفرار فتبعه بعض الصحابة فطعن أبو لؤلؤه ثلاث عشرة صحابي قتل سبعه وجرح ستة ثم قتل نفسه قبل أن يصلوا إليه انتحر وحمل عمر وأتم الصلاة عبد الرحمن بن عوف ما قطع باقي الصحابة صلاتهم فادخل عمر وهو يصرخ الصلاه الصلاه وهو ينزف ما فعل الناس بها الصلاه يا عمر نصلو يا عمر نصلو وهو ينزف قال وضوؤني وضوؤه مره اخرى وصلى وجرحه ينزف الدم ينزف وصلى الفجر عمر ودخل الصحابه يسالون ماذا حدث لامير المؤمنين واخذ الناس كلهم يبكون يعلمون من عمر يعرفون بدايته عزه وهجرته فتح وحكمه عدل وإذا بالصحابة يبكون دخل ابن عباس يطمئنه علي يقول يا أمير المؤمنين والله ما من عين تطرف إلا ويدعون لك بالخير ابن عباس يثني عليه ويقول عمر لهم المغرور من غرر المغرور من غرر يا ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي يا ليتني ألقى الله لا حسنات ولا سيئات ما بشيء يقول عبد الله ابنه يقول كنت واقفا كلما شرب اللبن يطلع مع الجرح ينزل من بطنه كل دم فقال له يا عبد الله ترب ابنه قال انزلني وضع خدي على الارض على التراب يقول عبد الله ما سمعت كاني يعني قلت اكيد مريض وما يدرش قاعد يقول قال يا عبد الله المره الثانيه ضع خدي على الارض كأني ما أسمع فلما, أنزله فلما قال له المرة الثالثة علمت أنه يعني ما يريد يقول فأنزلته ووضع خده على التراب ودمعت عيناه ثم قال عمر ويل لي ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي ويل لي المبشر بالجنة إن لم يغفر لي ربي الذي رؤي قصره ويل لي إن لم يغفر لي ربي الذي فتح الله به البلاد شرقا وغربا يقول ويل لي إن لم يغفر لي ربي توفي عمر يقول يقول أحد الشعراء عن عمر يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه عمر توفي في ذلك اليوم فاضت روحه إلى بارئها عمر مات وانكسر الباب ومنذ مقتل عمر إلى اليوم ما سلمت الأمة من فتنتها منذ مقتل عمر بدأ السيف في هذه الأمة وإلى هذه اللحظة لم يرفع بينها وبين بعض والأمم عليها عمر أطفأ نار المجوس عمر أنهى حكم قيصر عمر اهتزت الدنيا في خلافته عمر دخل الناس في عهده افواجا في دين الله جل وعلا ولكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هذه نهاية قصة عمر وهناك قصص كثيرة تركتها في حياه عمر وصفحات كثيرة لأني أظن أن الأذان اقترب أو دخل الأذان نقف عند هذه يعني اللحظة وعندنا أيضا موقف راح اذكر بين الأذان والإقامة لأنها من أحلى المواقف التي مرت في حياه عمر وفيها عبرة تربوية جميلة جدا قصة هي اسمعوها منا بعد الأذان إلى الإقامة إن شاء الله أقول هذا القول وأستغفر الله في خلافه في خلافة عمر كان يمشي طبعا عمر معتاد على على متابعة الرعية شاف رجل كبير اسمه أمية ويكنى بأبي كلاب شاف عمر جالس ينظر إلى الحمام إلى الطير ويبكي في يبكي هذا الرجل سأل عمر عنه ما باله طبعا عمر ما يشوف واحد يبكي أو متألم إلا لازم يعرف الخبر ما يترك أحد من الرعية بل يقول لو عثرت بغله بالعراق لسالن الله عنها بغله مو رجل قال ما شأنه قال هذا رجل وزوجته كبير بالسن وزوجته العجوز كان له ما ابن اسمه كلاب ذهب للجهاد كان من ابر الناس بهما راح الجهاد في اي سريه سريه يا عمر التي ارسلتها انت اللي ارسلت السريه طيب عمر جدره وكان الشاب بارا بامه وابيه وما عندهما غيره ومن شده بكاء الاب ابيضت عيناه على ابنه سمع يوم من الايام صوت الحمام فاخذ يقول شعرا شوف الأب شنو قال لمن شيخان قد نشدا كلابا كتاب الله لو قبل الكتاب اذا هتفت حمامه بطن وجن على بيضاتها ذكرى كلابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تسيغ لها شرابا تنفض مهده شفقا عليه وتجنبه أباعرها الصعابا فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يلتمس السرابا بعدين حول الرجل على من على عمر كل شيء يحطونه براس عمر يدرون عمر ما يترك احد اذا واحد اشتكى على طول لازم فعلى طول يوجهونها حق عمر فقال الرجل فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاق ساستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج الى بساقي وادعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى بقاقي إن الفاروق لم يردد كلابا إلى شيخين هما زواقي إذا ما يرجع لي كلاب رح ندعو عليه سهو ما ادري عمر عمر قال نادوا لي كلاب هذا روحوا إلى السرية ورجعوا لي كلاب فإذا بالرسول يذهب دخل المعركة أين كلاب ابن أمية؟ اين كلاب اميه قالوا هذا قال امير المؤمنين يريدك شب فيني أمير المؤمنين قال نعم ركب بسرعه قال ادخلوه علي مباشره ادخل على عمر قال ابوك اميه قال نعم قال ما كنت تصنع له ولامك قال كنت ابي كان بار خلوق وكنت لا اغبق قبلهما احدا ما حد ياكل قبلهم ما يشرب قبلهم وكنت اذا اردت ان احلب لهما كنت أغسل الضرع وابرده ثم أحلب لهما ولا أذوق شيئا قبلهما شوف البر قال فإذا رأيت أباك فلا تتكلم وافعل ما تفعله كل يوم قال سمعنا وطاعه نادى الناس عمر في مجلسه جلس الصحابة وإذا بأمية ناداه عمر قالوا ائتوني بأبي كلاب خليجي جاء أمية فسأله عمر قال يا أبا كلاب قال نعم يا أمير المؤمنين قال اتشتهي شيئا من الدنيا تبي شيء من الدنيا قال يا أمير المؤمنين ومثلي ماذا يريد منها لا شيء شيء من الدنيا قال بل تشتهي شيئا قال لا قال بل تشتهي يا أبا كلاب قل قال نعم اشتهي شيئا واحدا قال وما هو قال ابني اشتهي ابني كلاب أضمه ضمة واشمه شمه ثم أموت بس أبي أشوف ولدي أبي أضم ولدي وأشم ولدي ثم أقبله ثم لي أموت فسكت عمر والصحابة سكوت وأشار عمر إلى كلاب ان احلب فذهب إلى الناقة وحلب ووضعه في إناء وأشار عمر إليه ان اسقي والدك وأبو ما يدري فذهب قال يا عمر يقول يا أبا كلاب قال نعم يا أمير المؤمنين قال اشرب فوضع الإناء عنده وأخذ أبا كلابي أبو كلاب يشرب فتوقف قال مالك قال يا أمير المؤمنين قال نعم قال ابني قال ما شأنه قال إني أشم رائحة ابني يشم رائحة ابنه في الإناء في اللبن الذي أشربه في اليد التي أعطيت الأب يعرف ابنه من بين كل الأولاد والأم تعرف ابنها ولو من عشرات الأمتار قال ابني أشم رائحته قال إنه ابنك يا أبا كلاب إنه ابنك فانكب كلاب على أبيه وأخذ يقبله ويشمه ويبكي الأب ويبكي الابن، ويبكي عمر ويبكي الصحابة كلهم عمر صاحب القلب الواسع عمر صاحب القلب الرحيم عمر يوم من الأيام جاء رسول كسرة رسول فارس شوف مو اي واحد قال وين أميركم وين اللي هز الدنيا هذه قالوا بحث عنه في المسجد دخل المسجد حين هذا الرسول لابس لبس سفير قال أين دخل المسجد قال أين أميركم أين ملككم قالوا ما ندري فخرج واحد مع الصحابة مع يدور عليه قال ها هو ذا قال أين قال الرجل النائم تحت الشجرة قال أتسخروا مني قال لا والله هذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال هذا النائم تحت الشجره لوحده في الظل قال نعم مو متعودين متعودين حرس وجنود وقصر وسرير ومن يهف عليه ومن هذا اميركم اللي هز الدنيا كلها قال نعم حتى قيل لسان حاله يقول حكمت فعدلت فامنت فنمت ليش الحرس ليش الجنود حتى قال حافظ ابراهيم يقول وراع صاحب كسرى ان عمرا بين الرعيه عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس ان لها سورا من الجند والاحراس يحميها راه مستغرقا في نومه فراى فيه الجلاله في اسمى معانيها فوق الثرى على التراب فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببرده كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة, وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها إنه من؟ إنه عمر ابن الخطاب كم نحن بحاجة لأمثال عمر؟ وأخلاق عمر وعدل عمر وزهد عمر وبكاء عمر وخوف عمر ورجاء عمر وحكم عمر في هذا الزمن يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصديقين مع الأنبياء والمرسلين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقا حسن يا أبو الخلقا الخلقى فلا يحوي نزقى وجعله يقل <تصفيق> Yes,